بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأفيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقواه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مبرارا ويمددكم بأمواد وبنين ويدعل لكم جنة نَاتٍ وَيَدَعُ لَكُمْ أَنْهَارَا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِاثَا للتَسْنكُ مِنهَااسُبُ لَ فِي جَدَ قَالََُ الرَبِّ إِ م صَوْونِي وَتَّبَاءُ مَللم يَزِدُهُ مَالُهُ وَلََدْ إِلَّا خَسَارَ وَمَكَوا مَكْرًَا قُببارَ وَقَالُوا لَا تَدْعُونَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا تَدْعُونَ مَا وَدُّوا وَلَا سِوَاكُمْ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَجِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخَلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دون الله وَقَالَ لُقُرْبِ لَا تَدَرَّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَدْرُهُمْ يُضِلُّ وَيَبِّدُكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دقل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا